حبيبه مخطر انت الأجمل انت الاخطر ده انت الخطوه بمليون رختار ودت قلبي شمال ويمين يا حبيبه مخطر انت الأجمل انت الاخطر ده انت الخطوه بمليون رختار ودت قلبي شمال انت تحت الامر انا هفضل جنبك طول العمر اجيب وفرشلك بيه الارض تبفت حتني فعز البر والبقن ولوبعدين كفر من قربة كفر على قلبي يا سيدي تشفر كفر من قربة كفر على قلبي يا سيدي تشفر اصل انا اتوفى عنك مرساش على بر البعدك ايه احبيبي امر خليني معك على طول او لك حل عشان لهكتي مش رضيات المبالغ اخطر دمت الخطوة بمليونر اختر ودت قلبي شمل ويمين يا حبيبي اتلع يا